أقبلت العشرة بالبركه وبذكر الله مع النفحات وقلوب للحرم الآمن وبتروية اليوم الثامن أقبلت العشرة بالبركه أيام تجتمع الامه تعلو بالخير وبالهمه وبشوق للبيت العامر ما بين ملب أو ضامر أقبلت العشرة بالبركات يا رب تكرم وتفضل واغفر من ذنب ما نفعل واجعله لنا الشهر الأفضل واغفر مولانا وتقبل أقبلت العشرة بالبركات